هُوَ مَنْ خَلَقَ لَكُمُ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بِالْحَقِّ ذَلِكَ ضَلَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ أَمْ جَعَلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ جَعَلَ نقينا كنصجا كتاب الانزل اليهك مبارك ليدبروا اياته ليتبوا اياتي وليتذكروا الانباء وهو من الداوود سليمان ما نعود انه واد. إذ عرض علي بالعشي الصافلات الجياد فقال إني أحببت حبا خيرا ذكر ربي حتى تعارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوط والآناب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 وهن طيب كل بنى وان وراص وافرن مطرليل في الاصاد هذا قلنا كن او امسك غير غساد وان لو كنا نزر فحسن ما واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بمصدم وعداد قرق برجلك هذا مغتسا بارد